لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ان لله وإنا إليه راجعون إش هالصبر هل يحمل قلبك يا غاية هل يحمل قلبك يا غاي. جب منا الصبر من كثر المصايم ما أضن من الصخار يا ابن العطايم وبالجرى حتى الصخر يا المهدي وبالجريح حتى الصخرار يا المهدي ذاين بس يا أحيين من دمع اليتامة وموعتين malama lam taghayi ma جوف قلب الزهره صايم ومن يقول الزهره عاف تهنواي لكنا خر جرح بعد ما هو طاي يا محبوب تعتدي على الغرای جرح فوق الجرح خل الراز شايه وجرح فوق الجرح خل الراي يا مو أبوك الأمس ما حصل سلامه والبقى من المشهده بس العمام مو أبوك الأمس ما حصل سلامه والبقى من المشهده بس العمامه والبقى من المشهده بس العمامه وانت غايد ش وانت غايد السبايب بعد في الدنيا كثر هذه